Thank <laughs> you. sleep Oh, what do you know? What's <laughs> In the عصا و Whying not to night عسى ربنا يكون وأنه الذي نزال All right. OK warĝa قال تعالى: السنين على وكل شيء فصله وتصي. आज uh का -huh. وَرَتْلُ الذِكْرَ تَجَوُّذَهُ صَرْمَاً رَبُّكُمُ نَعْلِتُهُ نَغْمُهُ هَادِثٌ نَغْمُهُ موسیقی No. Oh, از وقلنه... کن مرجو له يوم القيامة كتابه يلقى عمشو ونقوى كتابك كفاب نفسك Oh 6 and call ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه معاش ونقوا كتابك كفاب منسك What's that? Let me Oh, my. Oh, <laughs> Oh my way. کاناسته اوم و Amen. Mm -hmm. love